هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب كن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه, منه ابتغاء وَبَتِغَاءَ تَأوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا